وَإِذَا خَذَنَ مِثَاقُكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن بِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ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 تَوَّهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَاتُوكُمُ أُسَارَةُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمْ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 دنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن يعملون الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آروا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 وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليل ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفحون على الذين كفروا